بوك تو ريش كمنكوش ستة وخمسون ستة وخمسون تندت المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس طيو علامة وجود رغبه وجود رغبه ميلون تويو لدينا الرغبه لدينا الرغبه ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبه, رغبة هيرمو بالخوف الاحساس بالخوف مولان هيرم اشعر بالخوف اشعر بالخوف ماي توننه هيرمو لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف او ايكا توفر الوقت توفر الوقت طل اون لديه وقت لديه وقت طال ليس لديه وقت ليس لديه وقت ايغبلما الشعور بالملل الشعور بالملل طال اون Hia tasaarobil melel. Hia tasaarbil melel. Tal ei ole igav. Hia le tasaarobil melel. Hia la tasaarbil melel. Näljane olema. Al suaur bil jua. El suaur bil jua. Kas te olete neljased? هل أنتمم جوعة هل أنتمم جو كاست <تصفيق> هل أنتمم غير جوعة هل أنتمم غير جوعة <تصفيق> <يانوني> لامة الشعور بالعطش الشعور بالعطش طلا <تلون> يا <يانو> هم طش؟ هم عطشى تيل غير عطشى غير عطشة.